في أوائل السور كقوله هنا كافها يا عين صاد في سورة هود فأغنى عن إعادته هنا وقوله ذكر رحمة ربك خبر مبتدا محذوف أي هذا ذكر رحمة ربك وقيل مبتدا خبره محذوف وتقديره فيما يتلى عليكم ذكر رحمه ربك والاول اظهر والقول بانه خبر عن قوله كاف ها يا عين صاد ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما وقوله ذكر رحمه ربك لفظه ذكر مصدر مضاف الى مفعوله ولفظة رحمة مصدر مضاف إلى فاعله وهو ربك وقوله عبده مفعول به للمصدر الذي هو رحمة المضاف إلى فاعله على حد قوله في الخلاصة وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وقوله زكريا بدل من قوله عبده أو عطف بيان عليه وقد بين جل وعلا في هذه الآية أن هذا الذي يتلى في أول هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا حين ناداه نداء خفيا أي دعاه في سر وخفية وثناؤه جل وعلا عليه بكون دعائه خفيا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا به في قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية الآية وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء فقول من قال إن سبب إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أي يلوموه على طلب الولد في حالة لا يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته وكونها عاقره وقول من قال إنه اخفاه لأنه طلب أمر دنيوي فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يريد وان لم يجبه لم يعلم ذلك أحد إلى غير ذلك من الأقوال كل ذلك ليس بالأظهر والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء ودعاء زكريا هذا لم يبين الله في هذا الموضع مكانه ولا وقته ولكنه اشار الى ذلك في سوره ال عمران في قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الآية فقوله هنالك أي في ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند مريم وقال بعضهم هنالك أي في ذلك الوقت بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان وقوله في دعائه هذا رب اني وهن العظم مني أي ضعف والوهن الضعف وانما ذكر ضعف العظم لانه عمود البدن وقوله واشتعل الراس شيبا الالف واللام في الرأس قام مقام المضاف اليه اذ المراد واشتعل راسي شيبا والمراد باشتعال الرأس شيبا انتشار بياض الشيب فيه قال الزمخشري في كشافه شبه الشيب بشواض النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل ما أخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزا ولم يضف الرأس اكتفاءا بعلم المخاطب أنه رأس زكريا فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة انتهى منه والظاهر عندنا كما بينا مرارا أن مثل هذا من التعبير عن انتشار بياض الشيب في الرأس باشتعال الرأس شيبا أسلوب من أساليب اللغة العربية الفصحى جاء القرآن به ومنه قول الشاعر ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيب الرأس يشتعل ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء وقوله شيبا تمييز محول عن الفاعل في أظهر الاعاريب خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله واشتعل لأنه اشتعل بمعنى شاب فيكون شيبا مصدرا منه في المعنى ومن زعم أيضا أنه مصدر منكر في موضع الحال وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكريا في دعائه من اظهار الضعف والكبر جاء في مواضع أخرى، كقوله هنا وقد بلغت من الكبر عتيا وقوله في آل عمران وقد بلغني الكبر الايه وهذا الذي ذكره هنا من اظهار الضعف يدل على انه ينبغي للداعي اظهار الضعف والخشيه والخشوع في دعائه وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم أكن بدعائي إياك شقيا أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى والعرب تقول شقي بذلك إذا تعب فيه ولم يحص المقصودة وربما أطلقت الشقاء على التعب كقوله تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة ولا شك أن إجابة الدعاء من السعادة فيكون عدم إجابته من الشقاء أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى وللحديث بقية نستكملها إن شاء الله في لقائنا ليلة غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته